بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الخالق المهيمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل مؤمن وعلى آله وأصحابه قدوة كل عارف ومتمكن وبعد تعود ذكر الهجرة المبارك كل عام حاملة معها آمالا كبيرة للأجيال المتلاحقة على مر العصور ينهلون من موردها العذب ما يقوي همامهم نحو التطلع لمستقبل مشرق مبني على ماض عريق وتدور حول ذكر الهجرة المباركة وحول قصتها بالتحديد أسماء شخصيات لامعة سجلت بمواقفها العظيمة أسطرا من نور نتذكرها كل ما عادت الذكرى من جديد كشحصية سيدنا أبي بكر الصديق وابنته السيدة أسماء ذات النطاقين وأخيها عبد الله وسراقة ابن مالك ابن جعشم الذي تتبع آثار النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وشاهد معجزة عظيمة جعلته يتراجع عن الشر الذي جاء من أجله وكشخصية أم معبد وغيرها واليوم في بداية حلقات برنامجنا من بركات الهجرة المشرفة يطيب لنا أن نتحدث قليلا عن صحابي جليل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله إنه سيدنا أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة رضي الله عنه لا يخفى أن المعلومات التي ذكرت عن هذا الرجل كثيرة وعظيمة ولا ضير من التذكير ببعضها من باب ذكر أهل الفضل للاقتداء بهم وبأفعالهم قيل إنه كان اسمه في الجاهلية عبد الكعبة، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله. ولد بعد عام الفيل بنحو ثلاث سنين، كان أبيض اللون، نحيف الجسم، خفيف العارضين، قليل لحم الوجه، ناتئ الجبهة، وكان من رؤساء قريش وعلمائهم، حليما وقورا مقداما جوادا وهو أول من أسلم من الرجال وعمره سبع وثلاثون سنة عاش في الإسلام ستا وعشرين سنة بويع له بالخلافة يوم وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في السنة الحادية عشرة من الهجرة وذكر أهل العلم والتواريخ والسير أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وجميع المشاهد وثبت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم أحد ودفع إليه نبينا عليه السلام رايته العظمى يوم تبوك وأنه كان يملك يوم أسلم أربعين ألف درهم فكان يعتق منها ويقوي المسلمين، ولم يشرب الخمرة لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وهو أول من أمر بجمع القرآن. وذكر أنه أسلم على يده من العشرة المبشرين بالجنة خمسة، هم: أوثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام. وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم وفي الهجرة المباركة كان لسيدنا أبي بكر الصديق دور كبير حيث إنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته العظيمة يروعن عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار إما بكرة وإما عشية حتى إذا كان اليوم الذي أذن الله تعالى فيه لرسوله بالهجرة والخروج من مكة أتان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة وهي منتصف النهار في ساعة ساعة كان لا يأتي فيها فلما رآه أبو بكر قال ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الساعة إلا لأمر حدث وتتابع السيدة عائشة رضي الله عنها كلامها فتخبر أن النبي عليه السلام أخبر أبا بكر رضي الله عنه بأن الله أذن له بالهجرة، فطلب الصديق منه الصحبة، فوافقه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال أبو بكر يا نبي الله إنها تين راحلتان كنت أعدتهما لهذا، فاستأجر عبد الله بن الأريق الليثي وكان مشركاً. يدلهما على الطريق ودفعاه إليه راحلتيهما فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما ولم يعلم بخروج رسول الله عليه الصلاة والسلام أحد حين خرج إلا أبو بكر وأهل أبي بكر كذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه اخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروجه وأمره ان يتخلف بعده حتى يؤدي عن رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام الودائع التي كانت عنده للناس ماذا جرى اثناء الهجرة مع سيدنا الصديق هذا ما سنعرفه باذن الله في الحلقة المقبلة من برنامج من بركات الهجرة المشرفة